141-لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 142-وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَهُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ الْقِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ الْقِبْلَةِ بَعْضٌ ولئن تبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم مِنْ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن ضال